الله أفضل بسم الله الرحمن الرحيم قلوا ولم يكن نجم كفوا احد ولم يكن نجم كفوا احد ولم يكن نجم كفوا احد ولم يكن نجم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 و <تصفيق> ال <سؤال> الله <سؤال> <سؤال> مين ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد <تصفيق> الذين يسرسوا في قدور الناس من الذين يفتح عليك الله الله الله الله, الله. يا مولانا <تصفيق> Ba lizaal kitab la guhi'va la guhi'va I you, قرآن شیخ الَّذِينَ يُؤْمِنُوا واللّٰه مِنَّا وَأُنَا إِحْرَوْمُ الْمُسْلِحِينَ